يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 والله جعل لكم الأرض مثاء لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده يا خسارة ومكروا مكرًا كبارة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا سوع ولا يوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرة ولا تزب الظالمين إلا ضلالا مما خضيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا